من الله ما عمل الدين تقوى الدين ومحبهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بوجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدا والبيانات وعدده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات لا يعذب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات مجيب الدعوات فالق الإصباح ومبدد الظلمات والنظر إلى وجه الكريم نهاية الغايات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 وأن هناك يورانيوم في دارفور يجعل القوى الأجنبية تتكالب على ديار المسلمين ثم استمعت أحيانا إلى بعض التحليلات التي تقول أن الصراع بيننا وبين الغرب صراع عقيدة ودين وتباين ايدولوجيات فإما أن تسود حضارة الإسلام وإما أن تسود حضارة الغرب المادية التي تؤدي إلى الإنسان بالإنسان إلى الهلاك والضياع، ثم استمعت إلى بعض التحليلات الأخرى، ولكنني لم أجد في كل هذه التحليلات تحليلا أشبعة غليلي وأشبعة أشبعة نفسي وروى غليلي إلا تحليل واحدة، إنه تحليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل هذه التحليلات تتهاوى. وكل هذه تحليلات تتساقط. إني أريد تحليلا يمس الواقع ويضع يده على الداء ثم يشير إلى الدواء فوجدته صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قلنا أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير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 إن الإنسان في دارفور والذي يسمى بالجنجويد والحكومة ومن فيها كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنها لم تتنزل على أرض الواقع لم يرعوا للديم حرمة ولا للبسلم مكانه ولذلك إذا, ما إذا من شرطرت المجتمعات وتشتتت بداخلها وتكالب الناس على الدنيا المناصب الثروة السلطة كل الذي يقال التهميش الثروة السلطة وهل هذا أجل من دم امرئ مسلم واحد أو امرأة متشردة واحدة في دارفور أو طفل رضيع لا يستطيع يعيش حياة آمنة كما يعيشه أبناء المسلمين في بقية الدنيا إن القضية شخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوجز عبارة وأبلغ بيان وأفصح كلام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 لواقع الأمة الإسلامية مترامية الأمطاف كثيرة الأعداد الأمة الهائلة في اندونوسيا وفي ماليزيا وفي المغرب وفي الشام وفي إفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا مشخصها صلى الله عليه وسلم ويربط بين بيع الكسر, الكسر في السوق وبين تصلط الكفار علينا يا سبحان الله إذا كسر التجار في الأسواق إذا كسر السلع في الأسواق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 ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا إنه عدم الأخذ بالدين بالكلية عدم التخطيط، عدم الإعداد عدم الجهاد الصادق عدم تماسك المجتمعات إن أمتنا تعاني واقعا أليما في جميع أنحاء الدنيا وإن التحليل الصحيح أن الأمة الإسلامية على مدار تاريخها لماذا اجتاح التتار بغداد؟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 إذا عاش المسلمون كعيد واحدة، إن دارفور سيدخل فيها الكفار بسبب بعض أبنائها الذين يريدون تدخلا دوليا سمعتهم في بعض الفضائيات يقولون نحن ما اعتذير القضية. يا سبحان الله، أتأتي بالكفار، أتأتي بالكفار وطرد بهم إن, إن إننا وبعض هؤلاء الذين يحملون السلاح.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 وإذا بنا نرجع إلى ذات الحفرة على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تحتدون إذا الوحدة الإسلامية إذا تفكك المجتمع يتصلط الأعداء ويطمع فيهم بل يستعين الأعداء ببعض المسلمين لضرب مسلمين آخرين في العراق في أفغانستان دخلت أمريكا تحت ظلال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 تذبح بغير الرحمة ثم تولي غيرها إنها تريد مصلحتها فقط أما نحن فإذا ضعف فإيماننا إذا ضعف فإيماننا وابتعدنا عن ديننا كانت ذل أولم يقل ربنا ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده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 أو لم يقل ربنا ذلك أن التغيير يبدأ من الفرد المعتز بدينه الذي له فاعلية أيوة أحبه لقد ذهبت إلى بعض إلى بعض مناطق جبال النوبة النائية البعيدة جدا وكنت أزعم أنني وصلت لأبلغ الدعوة إلى بعض إخواننا من أهل تلك المناطق فهلني ما رأيتم من منظمات كنسية تعمل بجد ونشاط وأنا من كثرة البعوض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 داخل القرية ولقد قمت بإحراقها وأتوني بجرارات بندرانات مليئة بالسكر والزيت والدقيق، فقلت لهم لا أبيع ديني بدنياي والله الرجل لو رأيته ما تشتريه بيقول ضعيف وشاحب لكن سبحان الله الإيمان يملأه عنده اعتزاز قال القرية دي فيه نصارى فيه ما فيه الوثنين كانوا خلونا لأنه ما عندهم خلفية بندخل فيهم أعداد كبيرة في الدين وأنا حاكمهم كلهم قال لي ونحن على على الوثنيين بنقدر لكن على النصارى بنقدر هذه المناطق ما أين أين أين نحن أين نحن أصحاب الرسالة يا من نتشدق بالدين يا و... ونحن من نتفاخر بالإسلام من نتعالى به من نتكلم به أين أعطاؤنا ذهبت أبحث بين المنظمات عن منظمة إس إس إس هذه أين هي نشأت المنظمة قبل خمسين سنة ونشأت هذه المنظمة في ألمانيا من أين تأتي هذه المنظمة بدعم من الحكومات الأوروبية بلجيكا والنمسا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية الغريب أن هناك امرأة نمساوية تدفع اشتراك شهري لمنظمة SOS قيمته 100 دولار قالوا آخر مرة دفعت كانت قد أتمت 40 سنة 40 سنة تدفع 100 دولار شهريا لم تكل ولم تمل. أنا والله ما في الـ 40 دولار الشهرية ولكن استغربت في هذه المدة الطويلة وهذا الجلد وهذا الصبر في الباقل أربعين سنة أممكن يتحمس بعض الناس بعد الخطبة يقول أنا موظف بسكين ولكن سوف أعطي المنظمة الفلانية الإسلامية التي تعمل في مناطق مدافعة التنصيل سوف أعطيها عشرين ألف شهرية سوف يستمر لمدة السنة ولكن السنة الثانية يقول خلاص الله يتقبل الفات وشوفوا زول تاني الأولاد كتروا والمدارس ومعليش يا أخوان وشوفوا زول تاني يقول أربعين سنة امرأة ألمانية دفعت تبرع للمنظمة ثلاثة مليون دولار دي, دي الأفراد بس الحكومات خلوهم ثلاثة مليون دولار ميتين موظف ألماني بيدفع لمنظمة S.O.S اللي أنا لقيتها في جبال النوبة بيدفعوا لها مرت مختطاع شهري من المرتبات موظفين مختطاع مر... شهري نحن دارين نكون مستمين دارين نسمع الخطبة السمحة ودارين نصلي في الجامع و... وننفضة نجل دماء البعدة نسمع خطبة سمحة لكن ما دارين ما دارين عندنا عطاء ما دارين عندنا دور هذا إشكال كبير جدا لذلك أقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين الإيمان هو الذي ينصر المجتمعات لأن المجتمعات تنتصر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 قلت لهم الآن الآن تسألون عن دارفور بعد أن كانت أن تضيع السبب نحن وأنتم أنتم لم تسمعوا عن دارفور إلا بعد أن أتى وكو في عنان إلى دارفور وصارت بغرة ساخنة في الإعلام لو لا ذلك لما سمعتم عنها أين العلاقة التي بيننا وبينكم أين إنما المؤمنون إخوة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 حتى ولو دخلوا بحر ضب خرب دخلتموه هذا اليهود والنصارى كان فمن نحن نثق في بعضنا نثق في مقدرات أمريكا والاتحاد الأوروبي وانجد التي لما حكمت السودان في يوم من الأيام ما حكمت دارفور فتريد أن تعيد استعمارا جديدا وتأتي إلى دارفور من جديد يا أمة الإسلام ما الذي يحدث في دارفور حتى ولو وجدت أخطاء من كل الأطراف أن كل الأطراف أنها مسلمة الجنجويد أصولهم عربية وبعض القبائل الإفريقية الزنجية يقال أن هناك تطهير عرقي ولكن هل هذا تبادل إلى الأذهان أمريكا معلوماتها ضعيفة في العالم وأجهزة استخبارات أمريكا غير فاعلة وكذلك مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة وكذلك كوفي عنان وكذلك الاتحاد الأوروبي أنا أود أن أقول لهم لعلكم لم تسمعوا عن فلسطين لعل أمريكا لم تسمع عن فلسطين معلوماتهم ضعيفة استخبارات استخباراتهم غير فاعلة والإعلام لا ينقل لعلهم لم يعرفوا التطهير الذي يدور في فلسطين وفي كل إلحاء العالم من المسلمين لماذا لا يحصل مثل ما حصل في دارفور في فلسطين دارفور المشكلة لو بالغنا الإشكالات بين القبائل عشر سنة ولكن تطهيرا يحصل لبلدة مسلمة على مدار ستين سنة ستين سنة من تماني واربعين إلى يومنا هذا يحصل تطهير يومي يومي بآليات أسقل وبطريقة أسوأ وبدمار أكبر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 تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يقول المؤمن أخو المؤمن والمؤمن مرآة المؤمن يحوطه من ورائه ويحفظ عليه ضيعته كما قال صلى الله عليه وسلم نحن نريد هذا التدخل بحوارات مباشرة بغير أجندة لكن يا إخوان على يقين إذا جلس الناس تحاور ماذا تريد هل يقول هؤلاء الذين يحملون السلاح في دارفور أنهم يريدون تقرير مصير كما فعل في, في الجنوب لماذا؟ أيوجد تهميش؟ والله السودان معظمه مهمش ابدأ بعد جيلي إلى ضنقلة على يمين على على بغرب النيل وشرقه لن تجد إلا تهميش كم امرأة أنا رأيت بأم عيني مرة امرأة في تلك المناطقة القاحلة على وشك الوضوء. لا توجد مستجفى قريبة إلا شمدين والله لما أتوا البنطون إلا, إلا أن السودانيين فيهم رحمة البنطون لو وقفت لماتت ربما جئنا وقلنا لهم هذه امرأة أخذناها من الطريق لا نعرف شيء ونحن جائين من الخرطوم ومعشين وقفونا معشين منطقة بعيدة يعني منطقتنا المعشين نتكلم فيها دعوة ذاتنا مشاهدة لجينا مرضى تموت منطقة قريبة يخذنا معشين ساعتين ساعتين حنسنا البطن وفي البطن حنسنا الناس حتى نودين المردشن يا أخوان التهميش ما في وين وما في تهميش السودان كلهم مهمش لكن يا أخوان هل يمكن أن يستفيد الأعداء مننا الآن الأعداء تملكوا العالم الإسلامي وسيطروا عليه تماما بسبب ضعف إيمانهم وعدم التجائهم إلى ربهم والخلل في عقيدتهم وعدم استقامة الأسر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 يا ناس ما عندنا قبيلة ما عندنا انتماء إلا أننا مسلمون. ألا يكفي ألا يكفي أهل السودان في شرقه وغربه وشماله وحتى جنوبه فيه مسلمين والله نحبهم ونحترمهم ونرعى لهم قرمتهم. ويا أهل غربي ويا أهل غرب السودان ما الذي أصابنا ما الذي دهانا المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم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 شخص عامل في الساحة موجود في الساحة أريد معلومات قضية دارفور بالنسبة لي غامضة حتى الحكومة ينبغي أن تبرز في الإعلام الحقائق ولو حصل شيء بيد الحكومة من الجنجوين عليها أن تعترف وأن تجلس مع تحت مضلة الإسلام هذه القضية ما زالت قضية غامضة ومعقدة حتى مطالب المتمردين غير واضحة ماذا يريدون دولة دارفور منقسم براها وهل سيستطيع بعضهم أن يدير دارفور بهذا التباين العرق الموجود الطويل الكبير هل يمكن لا ماذا يريدون يريدون قسمة في السورة والسلطة محددة من البترول من الأموال من كل يريدون تنمية دارفور وإعمارها ما هي المطالب وهل هذه كله ما حصلت هل هذا سبب كافر لأن يحمل السلاح ضد مسلمين حتى ولو كان شرطي الشرطي المسكين أول جندي مسكين عنده قضية مع عمر بشير يجي القصر الجمهوري، لكن عمر بشير حيدرس له قوات هاخد عموشون، حيديجي جزء عنده أسرة، عنده أطفال في المدارس، عنده أمه وعنده أبوه، جندي شغال بيأخم مرتب على الموضوع ده، حيقتل كلهم تؤسر، وترت ووو وتركت مع أطفال، والعكس إذا قتلوا ممن يحمدون السلاح في دارفور من إخواننا من المسلمين هذه قضية.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 لا حاول وقال مسلم ما قال زنجي إفريقي عربي مثلاتي فوراوي زغاوي شايعي ما قاعد أتكلم جدا. مسلم مسلم أمريكي مش أنا بقوله أمريكا مسلم من من اليهود أسلم يقتل ببسطر كلمة إذا أنت إذا أنت عليه لقيت الله مكتوب بين عينيك أيسر من رحمة الله قال صلى الله عليه وسلم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 يخي قال تعالى ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا زوال الدنيا بأسرها أهونوا عند الله من سفك دم الحرام بل قال صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات الملائكة وأهل الأرض تمالوا أي اتفقوا فقط اتفقوا على قتل امرئ مسلم واحد واحد أكبهم الله على وجوههم بل قيامة ولا يبالي بل ملائكة وبين ناس الأرض جميعا يجيبون كبوب في النار كلهم على وشون عشان نفر واحد كله لاشترقوا في قتله وأحيانا أسائل نفسي يا ترى بعدم تدخلنا ونحن عاجزون هل نساهل في القتل الذي يحدث في دارفور هذا والله يا إخوان ما وجدت نفسي في مسألة عاجزة عن التفكير والبيان كمثل هذه القضية التي أرقتنا وأزعجتنا وأقلقتنا وأقضت مض... مضاجئنا نبتهي إلى الله العزيز العظيم القوي المتين أن صف المسلمين وأن يوحد كلمتهم وأن يرد أعداءهم وأن يخزي أعداءنا يا رب العالمين اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا يا رب العالمين واصلح ذات بيننا اللهم استحب بيننا وبين إخواننا في دارفور اللهم اصلح بين الحكومة وبين المحامل السلاح في دارفور فور اللهم احقنا دماءنا يا رب العالمين اللهم إن الدماء التي يسفكها الكفار كثيرة كفانا دماء يسفك بعضنا بعض دماء بعض يا رب العالمين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 وضعف الانتماء للأمة، وذلك سبب كل النكسات. دخلت تجار بغداد لأن الأمة كانت ممزقة، فالوحدة الإسلامية، فالوحدة الإسلامية ضعيفة، وكان الملاهي والابتعاد عن الله وخلوة المساجد وعدم الاستقامة الجادة على الدين، بضعف الإيمان وبعد الناس عن الشر وبتمزق نسيجهم الاجتماعي. تسلط الأعداء وتنهار المجتمعات وتتساقط الحضارات بل وتنتهي الأنظمة والحكومات لذلك ينبغي أن نرجع إلى ديننا كل واحد مننا فيما يليه وأول شيء يليك نفسك احملها على الصلاة في المساجد ولو أن كلنا نصلوا في المساجد وعظموا صلاة الجماعة لنصرنا الله ليس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 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى مهما تنازلوا محرضوا منهم فعليهم أن يصلحوا أمرهم مع ربهم وأن يتهيئوا لأن يردوا كيد الكائد وعلى الناس أن تجتمع كلمتهم في هذه الأزمة الخطرة كل المسلمين طالما أنهم أهل قبلة هو أول من ينبغي أن يكون أمامنا في مدافعة التدخل الأجنبي إخواننا في دارفور نريدهم أمامنا يقاتلون معنا إن احتاج الناس إلى قتال التمزق قاتل هو أكثر شيء أضعفنا أما كفانا تمزقا أما كف الأمة تشدت أكثر من ذلك يا إخوان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 هذا قدم مبادرة لوحد الإسلامية يقول هذا يريد مكانة يريد وضعية يريد كذا يريد أن يستخصم الآخرين يريد أن ينتهي منهم يريد يريد كل المبادرات وتعامل معه بتشكك وبعدم حسنينية يا إخوان هذه هي الحلول وإن كانت صعبة ولكنها سهلة أن يرجع كل واحد منا إلى دينه فيما يلف في نفسه وأن لا يؤتى الإسلام من قبلي كان سيف الدين قدس هل تعرف أنه لاكم لما بدأ الاجتياح من بخارست لم يتوقف إلا في مصر في معركة عين جالوت التاريخية التي نصر الله فيها سيف, سيف الدين قطص على التتار ولأول مرة يهلك التتار سيف الدين أخذ الجيش من, من مصر وخرج عام المؤسكر شهر كامل خارج مصر يتجهز سيف الدين قطص في تلك المعرأة في, ال في, في ذلك المؤسكر يجب الجنود في خيمهم فإذا وجد أقوام يصلون الليل جنود يقول من هنا من هذه الخيمة يأتي النصر فإذا دخل خيمة وجد جنود نيام ما يشربوا الخمر ما معهم بنات لا، جنود نايمين بس النوم الربنا أباح نايمين يقول من هنا تأتي الهزيمة هكذا انتصل الدين كان شعاره في عين جالوت وإسلاماه شعار الجيش في عين جالود وإسلاماه نصر الله سيف الدين قطص وهو من هو من المتأخرين كان تقريبا سنة خمسمائة خمسمائة كمستين هجلية نصره الله نصر الله صلاح الدين وأعاد به بيت المقدس صلاح الدين أولا كان قائدا وحاكما ليس لمصر مصر والشام كان لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد الحاكم ذاته يقول لك مشغول عنده وفد جاي وفد أمريكي جاي ولا روسي يقول له لا الصلاة قاموا بعد الصلاة حاكم يكون نجيب يقول اسمعوا الله الله الله يغني يقول له ما بقابل وفد أصل وقت الصلاوات ما في حاجة اسمها اجتماع ما في حاجة اسمها محرجان قاعدين يتكلموا وصلاة المغرب شغالة ما في كلام زي هذا ناس جادين يعظموا شعيرة الصلاة والذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة مش أقاموا فتحوا للناس الجوامع في رجواته أقاموا. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صلاح الدين كان يتع... يتصل بالعلماء أبو طاهر السلفي وابن نجا واسام ابن موقد دا سيوهو كان يوميا يقرأ الأحاديث ويشرح وله لما نجي القتال يقف في الصف. هو قدام الجنود والجنود وراه والجنود بتاع الكفار قدامه يقول ما مر علي يوم إلا وقرأت فيه حديث من رسول الله وسمعت شرحه يا ابن نجا شيخ في الصف اقرأ الحديث واشرحه يقول والله ما أخلي الدرس درس الحديث والله ما أخليه يقوم يقرأ الحديث ونسبة فيه شهرين صيفهم ويشرح الحديث ويقول أحمد الله أنه لم يقرأ الحديث وشرحه في مثل مقام هذا غيري ما في ذلك قبل يعمل شغل هذا دقروا جوا البيوت والشيوخ يشرحوا لهم جوا المساجد يشرح لهم والصفوف على الانتئام والانتحام هذا صلاح الدين أتظن أن صلاح الدين نصره الله هكذا صلاح الدين نصر الله فنصره ونحن لن ينصلح حالنا إلا بصلاح ديننا ولن يعود إلينا صلاح الدين إلا بصلاح دين لن لن يأتي صلاح الدين الأيوبي في أمتنا ويبعد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 وجندك في حطين صلوا وكبروا تناديك من شوق مآذن مكة وبدر تنادي يا حبيب وخيبر تغني بك الدنيا كأنك فاتح على بركات الله ترسو وتبحر صلاح الدين خرج من بين دفتين القرآن والقرآن موجود هل من صلاح الدين هل من صلاح الدين صلاح الدين تربى في هذه المدرسة القرآن موجود من أين أتى صلاح الدين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 وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أسأل الله تعالى أن يستخلفنا وأن لا يستبدلنا اللهم عندنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم انصرنا يا رب العالمين اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين اللهم, رب العالمين. اللهم إن قد طغت وتجبرت اللهم عجز المسلمون عن دفعها اللهم أرنا فيهم آية اللهم أرنا فيهم آية. يا جبار يا قوي يا عظيم يا منتقم اللهم انتقم لنا يا رب العالمين اللهم كل المستضعفين في دارفور من سيروان اللهم كل الأسر المشردة يا رب العالمين اللهم آوهم اللهم آوهم يا رب العالمين اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتنا يا رب العالمين وحِي صفَنا على من عادانا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد يا حنان يا منان انقطعت أسباب الأرضية لنصرة دينك فما بقي إلا الإخلاص إليك والاعتماد عليك وعلى حملك يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك اللهم لا تتأهلكنا اللهم لا ت... اللهم لا تضي... اللهم لا تضيعنا يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفت عين فنهلك اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان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 اللهم إن الناس يرفعون شكواهم في زماننا إلى مجلس الأمر ونحن نرفع الشكوى إليك أنت أقوى من أمريك ومن مجلس الأمر ومن الأمم المتعدة اللهم كن على أعدائنا يا رب العالمين اللهم ارفع اللهم عز دينك وانصوا كتابك وانصوا سنة نبيك يا رب العالمين في كل مكان وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقن الصلاة